بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَسَجَّجْنَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ نَّفَّافَ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جَهَنَّمَ مَكَانٌ مِرْصادًا لِّلطَّاغِينَ مآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً فاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنهم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 حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا منذن له الرحمن وقال صوابا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 يَوْمَ يُنظَرُ الْمَوْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا يوم ترجف الارجفة تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفة نبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ عبنا في العور إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فألاه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال فَقَا أَنَ وَبّكُم عَلى فَأَخَذَهُ الظَّهُ نَكَلَ ل خِرَتِ وَلُونَا إَِّ فِي ذَِكَ ل عِبِرَ تَّمَين يَخْشَ أَ تُمُون أَنْشَدُّ خَلْقَنَ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أوساها متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 من الجنة هي المأوى